شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة نعطي في درسنا هذا نبذى عامة ومختصرة عن علوم القرآن كان البعض يجعل علوم القرآن مرادفاً لأصول التفسير وقد بينا أن هناك فرق بين علوم القرآن وأصول التفسير وأن أصول التفسير تدخل في علوم القرآن لكن ليس كل علم من علوم القرآن يدخل في أصول التفسير وابتداء نقول أن المراد بعلوم القرآن هو العلم الذي يبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسح والمنسوف والمحكم والمتشابه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة بالقرآن تعريف هذا العلم علم أو علوم القرآن علوم جمع علم وهي في اللغة الفام والإدراك وفي الاصطلاح العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إذراكا جازما لا شك فيه ولا تردد ولا ظن هذا هو العلم الذي يفيد اليقين هذا تعريف العلم طيب تعريف القرآن القرآن في اللغة من قرأ يقرأ قرآن وقرآنا هذا هو الراجح من الأقوال في اللغة التي أخذ منها القرآن أنه من قرأ يقرأ قرآن وقراءة وقرآن ودليل ذلك قوله تعالى في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال بعض العلماء هو من قرن الشيء بالشيء وعلى هذا لا يكون مهموزا يكون القرآن يكون القرآن لكن المعروف أنه مهموز وهو المشهور فيه وأخذ أيضا من الجامع لأنه جمعت آياته فسارت سورا وجمعت السور فسارت المصحف كما هو معروف القرآن في اللغة كما ذكرنا طيب وفي الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعجز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر الموجود بين دفتين المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس إذا نعلوم القرآن هي العلوم التي تبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن من حيث أسباب النزول والمكي والمدني المحكم والمتشابه والناسق والمنسوخ وغير ذلك لما يتعلق بالقرآن وكذلك تتعلق بمباحث اللغة العربية التي يفهم بها القرآن وأدخل فيها ايضا مباحث في أصول الفقه مباحث من مصطلح الحديث وهذا كما ذكرنا العلن ذكرنا من قبل أن السيوثي عليه رحمة الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر تمانين علما يدخل في هذا العلم علم علوم القرآن أسأل الله تعالى أن يعلمنا ولياكم أنفعنا وأن ينفعنا لمعلمنا وأن يزيدنا بقبله علما إن هو ولذلك والقادر عليه وإلى لقاء آخر إن شاء الله